وجملة الأبيات التي ذكرها السيوطي تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري واحد وأربعون بيتا مضى منها عشرون وهذه أحد عشر بيتا تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وقد عرفنا من قبل أن المؤتلف والمختلف هو ما يكون لفيه الائتلاف من حيث الصورة والرسم ويكون الاختلاف من حيث النطق من حيث النطق فهو يأتلف تأتلف خطا وتختلف نطقا تأتله من حيث الخط والرسم والصورة وتأتلف من حيث النطق والعبارة وهذه الأبيات الأحد عشر اشتملت على أنثلة عديدة من قبيل ما هو مختلف ومختلف في صحيح البخاري فأول ذلك الربيع والربيع فإن الربيع والربيع لفظان مؤتلفان من حيث الخط ولكنهما مختلفان في النطق والاختلاف بينها إنما هو, إنما هو بالشكل متفقة في النطق ولكنها مختلفة في الشكل النقط واحد الربيع والربيع نقطها واحدة ولكن الفرق بينها انما هو بالشكل والحركات فالربيع يطلق على امراتين الربيع بنت معوذ ابن عفراء والربيع بنت النضر عمه انس بن مالك ابن النضر رضي الله تعالى عنه فهاتان امراتان اسمهما الربيع بضم الرائي وفتح البائي وكسر اليائي المشددة الربيع بنت معوذ والربيع بنت النظر والربيع بنت معوذ هي صاحبة القصة المشهورة في كسر السن التي كسرت في النجارية وهي صغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص لما جاءوا يختصمون إليه ثم إن وليها قال والله لا تكسر سن الربي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص أنه بالسن فوأولئك الذين هم أولياء البنت التي كسر سنها اصروا على أن يكسر سن الكاسره وهي الربي فحلف وليها أن لا يكسر سنها فالربي الذين هم أولياء المكسور سنها تنازلوا وجاءوا وقالوا إنهم متنازلون فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله, عباد الله من لا أقسم على الله لا بره إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا بره إن هذا أقسم بأنها لا تكسر سنها وهذا حق لا يملكه ولكن الله سخر الذي له الحق وقذف في قلب من له الحق ان يتنازل فتحقق له قسمه وحصل انفاذ قسمه لأن الله تعالى تخر أولياءها فتنازلوا عن أن يكشروا سن الكاثرة وهي الربيع بنت معوذ إذن ما في صحيح البخاري من ما هو بهذه الصورة اثنتان امراتان الربيع بنت معوذ والربيع بنت النظر عمه انس بن مالك بن النظر الصحابي الجليل ومن عدا هاتين فهو الربيع كل ما جاء بهذه الصورة في صحر البخاري عدا هاتين المرأتين فهو الربيع فهذا من أمثلة المؤتلف والمختلف الربيع والربيع من قبيل الألفاظ المؤتلفة خطا المختلفة نطقا والربيع يطلق على مرأتين والربيع يطلق على عدد قوله شيخ وابن حكيم الفدري ثم وابن حكيم الفدري رزيق بالرأي أولا ابن حكيم سبقا مر بنا أن حكيم وحكيم حكيم شخص واحد هو والد رزيق بهذه الصورة وحكيم كثير وهنا الاشتراف والاختلاف في الابن وليس في الاب وانما هو في رزايق وزريق بين رزايق وزريق فرزايق يراد به ابن حكيم ابن حكيم رزايق ابن حكيم بالرائع اولا اي الاولى لان فيه راء وزاي فقال الرائع اولا يعني بالرائع اولان الان الاولى راء. هو بن حكيم شخص واحد وزريق في نسب الانصاري بني زريق بالزاي الاولى زاي والثانيه هراء عكس الاول رزيق الاولى هراء والثانيه زاي فرزيق شخص واحد هو بن حكيم ابوه هو مصغر وابوه مصغر والذي يأتلف معه في الخط زريق لان من حيث من حيث النقط مختلف ولكن من حيث الشكل متحد روزيق ابن حكيم وزريق في نسب الانصار بني زريق يعني يقاله زرقي ينسب إليه فيقال الزرقي يعني من بني زريق اذا جاء في نسب الانصار بني زريق من بني زريق فهو بزاي الاولى ثم الراء بعدها واذا جاء رزيق بن حكيم فهو شخص اسمه هكذا رزيق بتقديم الرأي ثم الزاي، فإذا رزيق وزريق من قبيل المؤتلف والمختلف رزيق يطلق على شخص واحد هو رزيق بن حكيم في صحيح البخاري وزريق يأتي في نسب الأنصار بني زريق رزيق بالرأي اولا رباح والد زيد وعطى إفصاحه ثم ذكر رباح ورياح، فرباح يأتي شخصاني زيد بن رباح وعطاء بن أبي رباح، يعني الأول اسمه اسم أبيه رباح والثاني كُنْية أبيه أبي رباح، عطاء بن أبي رباح المكي كنيه أبيه أبو رباح، وزيد أبوه رباح، فهذان شخصاني. بالباء الموحدة من عدى ذلك فهو رياح رياح بالياء المثنى ورباح ورياح من قبيل المؤتلف والمختلف والفرق إنما هو بالنقط لا في الشكل الشكل واحد ولكن النقط هو الذي فيه الاختلاف آآ آآ رباح بالباء الموحدة و... يعني وفيه اثنان والد زيد وكنيت والد عطاء عطاء من ابي رباح ومن عدا هذين الاثنين في صحيح البخاري فهو رياح بالراء ثم بعدها ياء مثنات من تحت محمد يكنى ابا الرجال وعقبة يكنى ابا الرحال ثم ذكر ابا الرحال وأبا الرجال وابا الرحال فان الرحال الرجال والرحال الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل إنما هو بالنقط والشكل أبو الرجال فيه الجين والرأي هي المشددة مكسوره وأبو الرحال هو بالحاء المهملة والحاء مشددة فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن ابن النعمان اه اه ابن ابن, اه ابن, اه ابن النعمان ابن حارثة الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة كثيرا ويقال له أبو الرجال لأنه رزق عشرة من الولد عشرة أولاد ذكور فكان يقال له أبو الرجال يقال له أبو الرجال لذلك وقد اشتهر بهذه الكنية أنه أبو الرجال وكنيته أبو عبد الرحمن يعني يقال له أبو عبد الرحمن ولكنه اشتهر باب الرجال لانه رزق عشرة من الاولاد كلهم ذكور فكان يقال له ابو الرجال اما عقبه ابو الرحال فذاك بالحاء المشدده الهاء المهمله المشددة وعقبه بن عبيد ابو الرحال فكنيه الاول ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابو الرجال وكنيه عقبه ابو الرحال والرحال والرجال بينهما ائتلاف واختلاف بينهما ائتلاف واختلاف سريج ابن يونس والنعمان وكن ابا احمد وابن حيان ثم ذكر سريج وهو يطلق على ثلاثة اشخاص في صحيح البخاري سريج بن يونس وسريج ابن النعمان ووالد احمد وكنية والد احمد احمد بن ابي سريج احمد ابن ابي سريج يعني فاثنان ف... ف... في الاسماء واثنان في... و... في اسماء الابناء وواحد في اسماء الابا مكنى سريج ابن النعمام وسريج ابن يونس ابناء واما احمد ابن ابي سريج فابوه كن يتهبو سريج فالذي في صحيح البخاري بهذه الصورة ثلاثة أشخاص اثنان في أسماء الأبناء وواحد في أسماء الآباء مكنى يعني كنيت أب أبو شريج أحمد بن أبي شريج وكني أبا أحمد يعني أحمد ابن أبي شريج كنيته أبو شريج كنيته أبو شريج ولهذا قال أحمد بن أبي شريج فاذا في صحيح البخاري ثلاثة أشخاص بهذه الصورة شريج بن يوز وشريج بن النعمان ووالد أحمد مكنى أحمد بن أبي شريح من عدا هؤلاء فهو شريح ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة غير الثلاثة هؤلاء فهو شريح إذا في شريج يطلق على ثلاثة وشريح يطلق على غير هؤلاء الثلاثة وبين شريج وشريح ائتلاف واختلاف في الرسم والفرق إنما هو بالنقط مع الاتفاق في الشكل شكل سريج وشكل شريح واحد ولكن الفرق انما هو بالنقص شريح بالشين بالشين المعجمه وبالحاء وسريج بالسين المهمله وبالجيم في الاخر سريج وشريح ثلاثه هم صريج من عداهم فانه شريح وابن حيان بعده سليم بالتكبير والسيناني ثم ذكر سليم وسليم، سليم وسليم، فكل ما جاء في صحيح البخاري على هذه الصورة شخص واحد هو سليم، سليم بن حيان، سليم بن حيان بالتكبير، ومن عدا هذا الواحد فهو سليم، من عدا هذا الواحد فهو سليم، إذن الاعتراف والاختلاف بين سليم وسليم، فما جاء في صحيح البخاري إذا كان ابن حيان سليم بن حيان فهو بالمكبر بالصين المفتوحه واللام المكسوره ومن عدا سليم بن حيان فهو سليم كل ما جاء غير هذا الشخص بهذه الصورة فهو سليم وسليم وسليم بينهما اتلاف والسلاف متفقان في الشكل والصورة ولكنهما مختلفان في النطق مختلفان في النطق الرسم واحد والكتابة واحدة ولكن الفرق انما هو بالشكل سليم وسليم المكبر مفتوح السين مكسور اللام والمصغر مضموم السين مفتوح اللام فشخص واحد هو سليم بن حيان مكبر ومن عدا هذا المكبر فهو مصغر سليم سليم وسليم ابن حيان سليم بالفتح يعني فتحي السين مكبر ومن عدا سليم بن حيان فهو سليم مكبر. ما الشيخ؟ ثم والسيناني فضل. ثم والسيناني والشيباني هناك السيناني والشيباني. إيش قال والسيناني, والسيناني؟ فضل. نعم فضل وما عداه هو شخص في صحيح البخاري فضل بن موسى السيناني ومن عداه فهو الشيباني. والسيناني والشيباني بينهما تشابه في الرسم إلا أن هذا بالسين المهملة وذاك بالسين معجمها السيناني والشيباني محمد عباد والناجي وعبد الأعلى كلهم سامي ثم ذكر السامي والشامي والسامي والشامي من قبيل المؤتلف والمختلف السامي بالسين والشامي بالشين السامي نسبه إلى قبيلة والشامي نسبه إلى الشام فالذين هم سامي أربعة في صحيح البخاري ومن عداهم هو شامي أربعة سامي ينسبون إلى القبيلة وهم محمد بن عرعرة وعباد بن منصور وأبو المتوكل الناجي وعبد الاعلى ابن أعلى ابن عبد الاعلى هؤلاء الاربعه كلهم ساميون النسبة سامي بالسين نسبة الى قبيلة ومن عدا هؤلاء الاربعه الذي ياتي بهذا الصرف هو شامي نسبة للشام يعني نسبة الى الشام البلد نسبة قبيلة ونسبة بلد وبين سامي وشامي اختلاف هو هو في النطق شامي بالسينة المهمة لا يطلق العربة أشخاص ومن عدا هؤلاء الأربعة فهو بالشيم شامي أيها صبيح والد الربيع فتح وضم أبا لمسلم أبي الضحى ثم ذكر صبيح وصبيح صبيح وصبيح صبيح والد النعمان النعمان بن صبيح النعمان بن صبيح أبوه مفتوح الصاج مكبر وأما أبو الضحى مسلم بن صبايح فوالده مظموم الصاج فكلمة صبيح وصبيح هي من قبيل المؤتلف والمختلف يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق الفرق إنما هو في الشكل وإلا في الحروف الحروف واحدة والنقط واحد فالمعمان بن صبيح والده مفتوح بفتح الصاد وكسر الباء وأما أبو الضحى مسلم بن صبيح فأبوه بضم الصاد وفتح الباء فإذا صبيح وصبيح من قبيل المختلف والمختلف وكلهم يأتيان في الآباء شخصاني يأتيان في أسماء الآباء النعمال بن صبيح ومسلم بن صبيح ومسلم ابن صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته أبو الضحى وهو مسلم ابن صبيح ايوه الشيخ النعمان هو الربيع نفسه لانه يقول صبيح والد الربيع والد الربيع هو نفس النعمان صبيح ايش صبيح هو والد الربيع فتح لا هو مو النعمان الربيع انا خطا يعني خطأ منه هو الربيع ابن ابن صبيح مش النعمان نعم يعني أنا اخطات في ال الربيع ابن صبيح ومسلم بن صبيح فإذا والد الربيع بفتح الصاد، ووالد مسلم اللي هو أبو الضحاء بظن الصادر عياش الرقام والحمصي ابا كذاك المقري الكوفي ثم ذكر عباس عياش وعباس عياش وعباس بينهم أتلاف واختلاف الرسم واحد صورة عياش وعباس واحدة إلا أن الفرق انما هو بالنقطة مع الاتفاق في الشكل الشكل واحد عياش وعباس شكلها واحد من حيث الحركات والفرق انما هو بي بين الباء والياء وبين السين والشين فعياش بالياء المثنات والشين معجمة وعباس بالباء الموحدة والسين مهملة فبين عياش وعباس ائتلاف والذي في صحيح البخاري ثلاث أشخاص من مما هو عياش بالعين والياء بالياء والشين، ومن عدا هؤلاء ثلاثة فهو عباس ومن عدا هؤلاء ثلاثة فهو عباس هؤلاء الثلاثة عباس بن الوليد الرقام عياش عياش بن الوليد الرقام ووالد علي بن عياش الهمصي لانه قال يعني والد الحمصي والحمصي يعني ابا الحمصي ابا الحمصي وهو عياش ابن وهو علي بن عياش علي بن عياش الحمصي ابوه اسمه عياش يعني أبا يعني جاء في الاباء يعني هذا الاشتباه ان هو في الاباء واما ذاك ان هو في في الابنه عياش ابن الوليد وهذا علي بن عياش يعني والد الحمصي أبا يعني أنه أبوه أبو الحمصي الذي هو علي بن عياش الحمصي وكذلك أيضا, أيضا والد المقري الكوفي أبو بكر بن عياش والد المقري الكوفي أبو بكر بن عياش فأبو فإثنان في أسماء الآباء اللي هو الحمصي والكوفي الحمصي أبوه عياش وهو علي والكوفي أبوه عياش وهو أبو بكر أبو بكر بن عياش إذن ما جاء في, ها من ها في هذه الصورة فثلاثة أشخاص هم عياش ومن عداهم فهو عباس من عداهم فهو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة نعم وفتح عبادة أبا محمدي واظم أبا قيس عبادا ترسدي ثم ذكر الائتلاف والاختلاف بين عبادة وعبادة فعبادة يطلق على والد محمد بن عبادة محمد بن عبادة بفتح العين بفتح العين ومن عداه فهو عبادة كل ما جاء بهذه الصورة فهو عبادة إلا هذا الشخص الواحد اللي هو والد محمد فهو, فهو عبادة إذا العبادة وعبادة من قبيل المؤتلف والمختلف وعبادة يطلق على شخص واحد هو والد محمد بفتح العين ومن عدا والد محمد المفتوح العين عبادة فهو عبادة كل ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة غير والد محمد ابن عبادة المفتوح العين المفتوح الحرف الأول الذي هو العين من عداه فهو عبادة مضموم الحرف الأول عبادة وكذلك أيضا بين عباد بين عباد وعباد بين عباد وعباد فإن عباد يطلق على شخص واحد شخص اسمه عباد وهو والد قيس قيس بن عباد قيس بن عباد يعني أبوه بظن العين وغيره عباد غير عباد عباد وهو كثير يعني فكل ما جاء في صحيح البخاري على صوره عباد وعباد فشخص واحد هو عباد وهو والد قيس قيس بن عباد ومن عدا والد قيس فهو عباد بالعين المفتوحه والباء المشدده وهذا الائتلاف بين عباد وعباد عباد يطلق على شخص واحد هو والد قيس وعباد يطلق على أشخاص متعددين وهو بفتح العين وتشديد البائي وفتحوا بجالة ابن عبدة كذا عبيده ابن عمرو قيده، ثم ذكر الائتلاف والاختلاف بين عبدة وعبدة عبدة وعبدة عبده مفتوح الباء وعبده ساكن الباء الفرق إنما هو بالشكل بين الفتح والسكون فعبده بفتح الباء يطلق على شخص واحد وهو والد بجاله ابن عبد بجالة عبده والد بجالة بجالة ابن عبده أبوه مفتوح الباء أما غير هذا الشخص فهو عبده كلما جاء بهذه الصورة فهو عبده بسكون الباء بسكون الباء شخص واحد بفتح الباء عبده ومن عداه فهو بسكون الباء عبده أيوه. والد عامل كذا وابن حميد لا ترد هذا قبل يا شيخ وفتحه بجالة ابن عبده وفتحه عبادة أبا محمد أيوة نعم وضم أبا قيس عبادا ترشدي زاده وفتحوا بجالة ابن عبده كذا عبيدة ابن عمرو قيده كذا عبيدة وعبيدة يعني الفرق بين عبيدة وعبيدة فعبيدة يطلق على أشخاص ثلاثه ومن عداهم فهو عبيدة بالتصغير عبيدة ابن عمرو السلماني تابع المشهور الذي يروي عن علي ويروي عن ابن مسعود عبيدة ابن عمرو إيش؟, ايش البيت البيت نشوف كذا عبيدة ابن عمرو طيده كذا عبيدة يعني بفتح العين بفتح العين وكسر البائي عبيدة ابن عمرو السلماني أيوة والد عامر كذا وابن فم وكذلك والد عامر عبيده بن عامر عبيده ابن عامر شخص آخر يقال له عبيده بن عامر وابن حميد وابن حميد عبيده بن حميد هؤلاء ثلاثة بالتكبير بفتح العين وكسر الباء ومن عد هؤلاء فهو عبيدة ومن عد هؤلاء الثلاثة فهو عبيدة ايوه البيت نعم ووالد القاسم فهو لا كل ما فيه مصغر عبيد أما إذا جاء ليس فيه هاء في آخره وإنما جاء آآ يعني آآ عبيد فكل ما في صحيح البخاري فهو مصغر عبيد ما في عبيد ما فيه شخص بلفظ عبيد مثل ما فيه بلفظ عبيده ثلاثة أشخاص فكل ما فيه بهذه الصورة يعني الذي هو بدون هاء في آخره فهو عبيد يعني كل ما فيه هو مصغر بهذه الصورة وليس فيه عبيد مكبر باسم عبيد وليس في آخره هاء فإذا كل ما في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو عبيد وليس فيه شخص اسمه عبيد وأما عبيدة وعبيده ففي ثلاثه أشخاص عبيدة مرة ذكرهم ومن عداهم فهو عبيدة وهذه أمثلة عديدة مما يتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ نقرأ العشرة الأبيات التي هي بقية ما في صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ العشرة الباقيه التي هي تتمم واحدا واربعين بيتا كلها تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري